والله كتب أن الكمال لا يكون إلا له وهناك خلق عظام أكرمهم, أكرمهم الله جل وعلا برفعتهم وأعلى جل وعلا مقامهم وبين تبارك وتعالى منزلتهم ومع ذلك إلا ويخالطهم من الضعف ما يخالطهم حتى يعلم كل أحد أن الكمال المطلق لا يكون إلا لله يقول صلوات الله وسلامه عليه مررت ليلة أعرج بي وجبريل كالحلس البالي من خشية الله جبريل من أعلم الخلق بالله فلما عظم علمه بالله ازداد من الله جل وعلا خشية لأن هذا العلم الذي فيه, فيه أورثه الله إياه زاده علما بربه فأدرك جبريل أمورا عظام دل عليها الشرع أدرك أن العبادة والمخلوقين مهما عظمت قوتهم ليست بشيء أمام سلطان الله وإلا هو يعرف أي قدرة آتاه الله إياها وأدرك جبريل أن رحمة الله تجلب حتى بالكلمة أو الكلمتين ولهذا لما أمر الله البحر أن يعود بحرا ليغرق فرعون أخذ جبريل يضع الطين في, في فرعون حتى لا يقول كلمة ينال بها رحمة الله لعلم جبريل أن فرعون على ما قال من, على ما قال من أقوال وعلى ما أتى من ذنوب يمكن أن يقول كلمة يستدر بها رحمة الله لكن جبريل إنما حنق على فرعون يوم سمعه يقول وقد حشر الناس وجمعهم كما قال الله فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فلما قالها أبغضه جبريل فوقع منهما وقع بقدر الله وأمره لكن موضوع, موضوع السياق والشاهد علم جبريل بعظيم رحمة الله كما علمه بعظيم قدرة الله وكما أنه جل وعلا قادر رحيم فهو جل وعلا لا تخفى عليه من عباده خافية لا يواري منه جبل جبل ولا سماء سماء ولا يخفى عليه جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره ولا والله طير ما في وكره ولما أراد لقمان وقد شهد الله له بالحكم أن يعظ ولده قال يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير أنا أتوارى عنك وأنت توارى عني والليل بالنسبة لي ولك ليس كالنهار لكن العلي الكبير جل وعلا القلوب له مفضية والسر عنده علانية لا تخفى عليه من عباده خافية فكل من يعص الله يعص الله بمرء من الله كل من يعص الله يعص الله بمرء من الله ولهذا إنما يخوف أهل المعاصي بقول الله جل وعلا كما خوف عباده قال ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى وهذا من أعظم ما يعظ به المرء نفسه أن يتذكر قول الله جل وعلا ألم يعلم بأن, بأن الله يرى نقول إن هذا مما يورث في القلب من الخشية ما يعين على أن يصوم المؤمن رمضان